ربما فتنوا وحاس ودلتا ان عاطف في منشئ وتهيب الشمس كل نهار من هذا 13 يوما ومن استطاع من الانواع منافسه السقيه وجه الغريب الى النور الذي نزل فيه من غرف ففي صحيح البخاري عن ابن خزيمه قال انه مفار صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح الليل فلما صلى فالناس قال الله ورسوله اهلا قال اصدق اي مؤمن فاما من قال وكنا في فجر ذلك فذلك مؤمن مؤمن به وكان مكتوب واما من كذا وكذا فذلك يكون يعتقد أن النوم هو المنزد المطر من دون الله فهذا هو الشرف الأكبر أما كسف الثاني أن يقصد هذا الضار هذا الضار أن النوم سبب المطر من الله وهذا الشرف الأصدر أنه جعل الشيء سبب بجانب الله سبب الثالث هي يكون قرآن المقص كأنه الضار مجرد في ربك كذا وكذا فإن الباب يسمي في،, في ويسمون بمعنى في فيه تعالى ومعنى نتبه أبدا عليه. نعم بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه جميعين أما بعد مع كتاب المختصر في العقيدة للدكتور خالد الشيعي حفظ الله تبارك وتعالى وصلنا إلى مطلب السادس وهو الاستسقاء بالأنواء الأنواء هي منازل القمر الأنواء هي منازل القمر وكانت العرب تقول مطرنا بنوئي كذا مطرنا بنوئي كذا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 ولذلك لما مر النبي على صاحب القصعة ف فادخل يده فيها وجد فيها ايش؟ في يده بللا فقال ما هذا؟ فقال اصابته السماء يعني اصابه المطر اصابه المطر وإذاك يقول اهل العلم اللغه كل ما علاك فهو سماء كل ما علاك فهو سماء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 ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بمؤمن بالكوكب فالأنواع هي منازل القمر كما قلنا ويكانوا يعتقدون انه اذا صار القمر في هذا المنزل ينزل علينا المطر طيب وهذا ضلال القمر لا ينزل المطر ولا الكوكب ينزل المطر وانما الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا وعنده المفاتح ويقول الله سبحانه وتعالى وعنده, الآية وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وعنده علم الساعة وينزل الغيث هو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى ف ويقول أن صببنا الماء صبه فالله هو الذي ينزل الماء هو ينزل المطر جل وعلا ينزل الغيث فدعوى أنه الكوكب أنزل الغيث هذا كفر بالله وإذا قال المؤلف هنا والناس في هذا على ثلاثة أحوال من قال مطرنا بنوء كذا أي أن النوء اللي هو الكوكب أو المنزل الذي نزل به القمر هو الذي أنزل المطر هذا كفر بالله تبارك وتعالى لو نسب فعل الله إلى غيره سبحانه وتعالى ومن قال مطرنا بنوء كذا أي تسبب وجود القمر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 ليس بسبب ما جعله الله سببا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى جعل لنا إلهان كما لهم آلهة وهو الشرك الاصغر فكذلك هنا اذا جعل سببا ما ليس بسبب فيكون هنا وقع في الشرك الاصغر مطرنا النوء ما ينزل المطر ولا هو سبب في نزول المطر إذن ما الحل قال إذا قال مطرنا في نوء كذا في للظرفيه هنا لا باس في نوء كذا لا مانع منها لماذا قال لان في الظرفيه انه يخبر مطرنا في يوم الثلاثاء مطرنا في ربيع اول مطرنا في اول شهر يناير مطرنا هذا خبر هذا خبر فاذا اخبر عن الظرفيه مطرنا في نوء كذا اي ان الله امطرنا ولكن كان الوقت يوم الثلاثاء كان الوقت اول الشهر كان الوقت اخر الشهر كان الوقت منتصف هذا خبر فهذا لا باس به اذا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 في نوء كذا أي في زمن كذا لا يضر لكن من قال مطرنا بنوء كذا أن النوء الذي هو منزل القمر أو الكوكب هو الذي أنزل المطر هذا الشرك أكبر وإذا قال هو سبب في نزول المطر هذا شرك أصار لأنه ليس سببا فجعل سببا ما ليس بسبب نعم السابع هو من ذلك قبل وقت وقبله الذي شهد سلمه ولا الزمان الذي فيه كذا وكذا وقد ورد منه عن ذلك صحيحين أن رأى رسول الله الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله وجل في ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقول لنا أحد يا خيبة الدم فإني أنا الدهر قد يقولون فإذا شئت فلذا شئت قبل توما وعنهم وعن تسب الدم إن الله هو تبقوا عليه تقوم مسد للذات ومن شهاده ان يكون ويختلف الحكمون حسب نقص الاقين وهو اقسام القسم الاول اي سوق الدهر, الدهر هذا كان انه فاعل من الله زوجات هذا شيء اكبر القسم الثاني ان هذا شيء اقتصادي لكن بعض الفقهاء يقولون ان حساب كما ذكر الله الله أن سبهه تضمنه للشرك فإنه إنما سبهه يسبه بظنه أنه يتقومه ولا هذه الأنحاء لديه سيست جوة طيب فإنه في حقيقة تجاعد من أعرف ومع ذلك تدري يسمى الشركة الأصغر والذي يبقى أنه قل أن نعم وجريبه الخليط الآن الدفع وبيعبه أنه يكون إلى الحديث. جعل عم وبيانه, عم وبيانه وبيانه وبيانه ان من ذلك اي ما له الحديث جاءنا هذا الذي هو الباب السابع ولولا ان سلس فهم الذهن تطور في الراي المتضمن بعض الشيء من الرد ما صحه ما صحه ان يقول ان الوجود هنا بيدي الامر لانه لا بد من سنات ولولا ان سبب مخالفه مخالفه ما كان الله هنا وما كان لما يذكرونه عدد محلن فتبين أن هذه أنفار وأنفار أنفار وصفتنا فيهم رجأت أنه يحبوية فصارت شكل من هذا الوجه على وقت على فنة ذريعة الشكل أكبر وعادة أكثر فرنسوية لها شكل القسم الثالث أن يريد الخبر المحفظ كقبل يوم حار سنة شديدة ومنه هو قبطا على الإنسان في إجراء السلام ثم يأتي بنا جديد سفر جدا نعم سب الدهر لا يجوز لأن الدهر هو الليل والنهار وسب الدهر سب لمن يجري الليل والنهار الله تبارك وتعالى هو الذي يأتي بالليل هو الذي يأتي بالنهار سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الدهر فسب الدهر هو سب لمسيره وهو الله جل وعلا وأذكر قصة جميلة ذكرت لعبد العزيز الكناني عبد العزيز الكناني هو المشهور صاحب كتاب الحيدة وبغض النظر عن ثبوت هذا الكتاب أو عدم ثبوته لأنه هناك شك في ثبوت هذه القصة وثبوت هذا الكتاب لكنها مذكورة فيذكرون أن عبد العزيز الكناني لما ذهب يناظر في مسألة خلق القرآن في زمن المأمون وأنه دخل على المأمون ليناظره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 يقول فانقبضت وكنت انا دخلت يقول مرتبكا اول مره ادخل على امير المؤمنين يعني انا مرتبك ويقولوا لي هالكلام ويضحكون كلهم يقول فزادني يعني خوفا ارتباكا ف امرهم بالسكوت ثم صار يسالني ما اسمك من اي البلاد انت من تعرف في هذه البلاد يقول حتى هون علي المامون يعني بغض النظر يعني عن قوله بالخلق كان عاقلا كان عاقلا كان عالما فهون عليه الأمر حتى يقول ارتاحت نفسي قليلا ثم سكت عني حتى أهدى يقول فنظر إلى السقف فرأى الجبس يعني قد تشقق في السقف فقال ما هذا لعن الله صانعه يعني اللي بناه قال لعن الله صانعه يقول فوجدتها فرصه فقلت يا امير المؤمنين لعنت صانعه ولم تلعن الجبس ما لعنت الجبس نفسه قال هذا لا شأن له وإنما العيب في صانعه قال وانا لا شأن لي في وجهي والذي عاب وجهي انما عاب صانعه وهو الله سبحانه وتعالى يقول فاعجب المؤمن بهذا الرد قال دع عنك هذا الان وابدا بالمناظره خلاص ابتسمت وجاوبت رديت عن نفسي قلت دافعت عن نفسي شوي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 ما في شيء اسمه دهر يتصرف أنا أصرفه وهو لا يريد الدهر كدهر وإنك يريد ما يقع في الدهر فهذا من باب سب الدهر فإذاك لا يجو سب الدهر ويقول الله يؤذين ابن آدم قال كيف يؤذيك وأنت رب العنقل يسب الدهر وأنا الدهر يعني الدهر بيدي أنا أقلب ليله ونهاره فليس لكن إن كان الإخبار أن هذا اليوم عسير كما قالت في يوم نحس مستمر فسماه يوم نحس بالنسبة لهم يعني مضافا إليهم يعني يوم ضيق الخلق طيب مثل ما قيل يعني في السنة التي توفيت فيها خديجة وتوفيت فيها بوطقل عام الحزن طيب هم لا يريد أن العام عام حزن لكن يريد أنه وقع فيه الحزن وقع فيه الحزن وهذا يوم نحس المستمر أي وقع عليهم العذاب في هذا اليوم والشاهد من هذا أنه إذا كان من باب الإخبار فلا باس كما قال يوسف عليه الصلاه والسلام ثم يأتي بعدك سبع شداد كنا ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحسنون سبع شداد وهي سنوات الجد التي أتتهم فهذا إخبار, هذا اخبار فإذا كان من باب الإخبار فهذا ليس بسبب هذا إخبار مثل ما قلنا قبل قليل إذا أخبر أن نزل المطر في نوء كذا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 أن يثب الدهر وأن الدهر هو متصرف وأن الدهر كذا هذا كفر لا شك بالله لا شك نعم المطلب الثاني الشيخ وإن أمام أولا الشيخ وإن صارق سبحانه علينا نامي الصباح الجبل ومن مقبل أيوب عليه السلام أيوب إبنال الله رباه أنني مستني أبطب وأنت أرحمه الرائمين ومن مقبل قولي أعبو طالت أننا نشترك وحزي الله الثانية، شكوى إلى وهذه اسمان الأول شكوى محفمة وذلك إذا كان على سبيل التسخط من قدر والتوذف الثانية شكوى مواعي، وذلك إذا فجل التسخط من قدر والتوذف وإنما كان من باب الأخبار، قال ابن زيمية ولا تسلح في ربما يجب من ألم واجع لغرب الصحيح آلي مصر الشكوى الأنين على اسمه، أنين شكوى في المطلوب الصراحة فلا نعم الشكوى الشكوى إلى الله هذا مطلوب كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ويكون عمر إذا قرى هذا لا يبكي رضي الله عنه ويعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد ابنه يوسف وبعده أخاه فقد أخاه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 فنظرت إلى أمها قالت أجي به ألا تجيبين ألا تسمعين ما يقول قالت والله لا ادري ما أقول التفتت إلى أبيها قال ألا تجيبه يا أبي يا قال والله ما ادري ما أقول قالت والله لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف صبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم بكت هذا شكوى إلى الله فإنسان يشتكي إلى الله هذا هو المطلوب هذه من العبادة الإنسان يشكو إلى الله سبحانه وتعالى أشكو بثي وحزني إلى الله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 لأن البعض يقول هل أني النوع من الشكوى أو أن الإنسان يسكن فيه تحمل مي طيب ذكر على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه في مرض موته أنه لأن سكرات الموت هنا الإنسان يجد معه يعني تعباً النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرق حرقاً شديداً في سكرات الموت وقال له ابن مسعود أو سعيد الخدري يا رسول إنك توأك وعكاً شديداً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 التعب وأن لا بس وعدم الأمين عدم الأنين أفضل الإنسان يتح... يتجلد يتق... يعني يتحمل هذا هو الأصل نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد يعني ما قررنا كثيراً من المواضيع تترتب فقط طيب هل الصلاة في فندق مكة بمئة أو الصلاة الصلاة الصحيح والعلم عند الله تبارك فيه أي مكان داخل الحرم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 يكون من يصلي الفندق تابع للحرم اما في مكان في الحرم بس بيصلون بالفندق عشان براد تعبانين لهم خلق ما يبون زحمه ما يبون كذا لا هذا يصلون لوحدهم جماعه لا يصلون مع الامام والا لو كان الذين في فندق مكه يصلون مع الامام اللي في العزيزية بعد يصلون مع الامام واللي بالكويت بعد يفتح التلفزيون ويخلي التلفزيون جهه الجبله ويصلي مع الامام بعد ما يصلح هذا ابدا الا اذا اتصلت الصفوف لمن كان خارج المسجد